جزاكم الله خيرا وبارك أبارك الله فيكم أنهامكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا اللهم يا سمعنا وفضل الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل هل يجوز أن يتعوذ من كان في المجلس الذي فيه الشجار لكي يذهب الشيطان إذا أبا المتشاجر أن يقولها وعلى كل حال التعوذ في مثل هذا المقام طيب لكن التعود مطلوب من المعنيين بالأمر الذين حضر الشيطان لإذكاء السباب الذي بينهما ونشر العداوة والبغضاء فيهما فهما الذين يطلب منهما ولهذا الرجل ذهب يلقنه التعود يقول قوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر هل فيه دليل على كفر الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين المستحل لدماء المسلمين كافر والحديث معناه كما تقدم إن كان قتاله للمسلمين على وجه الاستحلال فهو كفر ناقل من ملة الإسلام وإن كان على غير وجه الاستحلال فهو كفر دون كفر نعم يقول عندنا بعض القبائل يكون لهم الجيران أو العبيد فيقوموا بتسجيلهم في البطائق وينسبونهم إلى القبيلة هل هذا يدخل في الحديث؟ أعد عندنا بعض القبائل يكون لهم جيران وعبيد فيقومون بتسجيلهم في البطاقة نحو بدلي نعم فينسبونهم إلى قبيلتهم هل هذا يدخل في الحديث؟ نعم لأن ادعى إلى غير قومه أو انتسب إلى غير قومه ومن اعانه على ذلك اعانه على هذا الأمر المحرم سواء ادعى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير قومه وإذا كان اه اه في في مثل ما سبقا مر معنا اه اه الانتساب إليهم نسبة الولاء فلا بد أن تبين أما أن ينسب إليهم على أنه من أنفسهم ويثبت وي على أنه من أنفسهم فهذا لا يحل ولا يجوز نعم من انتسب إلى أخواله لحالة من الحالات لا يحل من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام لا ينتسب إلى أخواله ولا إلى أي أحد غير والده أدعوهم لآبائهم فالرجل ينسب إلى والده ولا يحل له أن ينتسب إلى غير والده نعم إذا عرف الإنسان أنه ليس من هذه القبيلة التي الآن هو عليها وعرف أن أباه هو الذي غير هذه القبيلة لأن تلك القبيلة بها لقب يستاء منه فهل بعد هذا العلم يجب على الولد أن يرجع للقبيلة الأولى أم يبقى مع العلم بأن الولد لا يستطيع التغيير ما دام والده على قيد الحياة إذا كان على يقين من أن هناك تغيير وانتساب إلى غير القبيلة التي هم منها كان على يقين من ذلك فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ والباطل فيلزمه أن يرجع ويلزمه أيضا أن يبين لوالده هذا الأمر وهذا من نصحه لوالده أن يبين له مثل هذه الأحاديث والدلائل الوالدة في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على خطورة هذا الأمر نعم يقول ما رأيكم بقول القائل لآخر يا عدو نفسه والمعلوم أن النفس أمارة بالسوء فهل له وجه يا عدو نفسه هذه الكلمة بالاطلاق قد تكون على المعنى الذي حذر منه بمسعود أو جاء في أثر مسعود المتقدم قال إذا قال لأخيه يا عدوي, يا عدوي فالعداوة على إطلاقها في حقيقتها عداوة الدين وأعظم ما يكون الإنسان عدوا لنفسه إذا ضيع دين نفسه ولهذا قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه وأعظم الظلم للنفس وأعظم العداوة للنفس عداوة الدين عداوة الدين وإطلاق هذا اللفظ على عمومه يتناول هذا المعنى ولهذا البعد عن هذا اللفظ حتى وإن لم يرد معناه العام الشامل هو الأولى نعم هل لي إذا رأيت رجلا معلقا تميمة أن أنزعها منه بيدي إذا كان لك سلطة وبيدك شيء من هذا المعنى تنزعها بيدك وإذا كان ليس لك هذا الأمر إما أن تناصحه أو تبين أو تدل من بيدهم السلطة على هذا الأمر فيتولون نزعها وأنت انزعها من قلبه بذكر الأحاديث والأدلة وبيان الأمر وبيان خطورته وإذا كان لك سلطة على التغيير باليد تفعل ذلك نعم مكتوب على بعض كراسي المصاحف وقف للمصحف وليس وسادة للنوم، فهل في ذلك بأس لو وضعتها تحت رأسي للنوم؟ أعد. مكتوب على بعض كراسي المصحف وقف للمصحف وليس وسادة للنوم، فهل في ذلك بأس لو وضعتها تحت رأسي للنوم؟ حتى بدون كتابة هذه الكلمة، حتى بدون كتابة هذه الكلمة تجعل هذه هذه الكراسي لما خصصت له والذي جاء بها للمسجد جاء بها لهذا الغرض حتى توضع للقران ويحفظ عليها القرآن وتريح من أراد أن يقرأ القرآن فهي تجعل في ما خصصت له حتى وإن لم يكتب عليها هذه العبارة وكتابة هذه العبارة فيها تأكيد للأمر وبدونها فالذي ينبغي الا تجعل إلا فيما خصصت له ألا وهو أن يوضع عليها كلام الله سبحانه وتعالى لا أن يوضع عليها رأس نائم نعم. رجل ومرأة تزوجا منذ بضع سنوات ولم يرزقا إلى الآن بذرية وبدأ اليأس يسيطر عليهما فأراد أن يتبنيا طفلا فهل يجوز ذلك وهل يجوز أن يربياه دون أن يتبناه وهل يجوز لهما تربية اللقيط تبنيه بنسبته إليهما هذا حرام لا يحل لهما أن يتبنيا طفلا بنسبته إليهما ويكون منتسبا إليهما هذا لا يحل أما أن يأخذ يتيما أو لقيطا ومن أجل تربيته وكفالته والإحسان إليه وتاديبه وأيضا التعويض في, في, في وجوده معهما في أمر الأمومة والأبوة والعطف والحنان فهذا كله يؤجرون عليه ويثابون عليه وإذا إذا إذا تمكنوا ايضا من ارضاعهم بعد بعض القرابة حتى يكون محرما ثم يربى في كنفهما وفي رعايتهما ويؤدب بالآداب الفاضله. والأخلاق الطيبة فهم يؤجرون على ذلك لكن تبنيه بمعنى أن ينسب إليهما هذا لا يحل الله أعلم أزاكم الله خيرا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله لن تستغربت